ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعسوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء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 ويا قوم لا يجرم انكم شقاق يا ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح انه قومه جنوا وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود